أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المليع نحتجبه وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلين أو مسر ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل ذابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله إما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما يبغي في الأرض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وذرأ ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلد في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله الثاني من كل شيطان وهام ومن كل علام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطابوت واستمسكت بالعروة الوثقى ولن فصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى بسم الله أرقيه من كل داء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من سحر ساحر وعين حاسد وعمل عامد الله يشفي اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقل ورب الشياطين وما أضل كلنا جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك لا إله إلا أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الكتاب لا عيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكين ك تزجدو لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين.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 عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعم عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كاثر به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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَقُومُونَ أَن نَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُشِيَ الْشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُزِلَّ عَنَ الْمَلَكِينِ بِبَابِلَ مَا أُوْتَ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حد يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المغء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله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 يَقُولُ مَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ فسئلكهم الله، فسئلكهم الله، فسئلكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا. الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء 109. وبشر الصابرين, الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 110. أولا صُمّ رَبُّهُم وَرَحِمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت الهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك أولئك وَمَتَّ أَبُو أَصْلَحُ وَبَيَنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّاءُ الْأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ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 والسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع فيها من كل داب وتصريح الرياح والسحاب المسفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعطلون ومن الناس من يتبعون يتخذون دون الله آداب يحبونهم كحب الناس، والذين آمنوا أشد حب لله، وَلَوْ يَرَنَ الَّذِينَ غَلَمُوا إِذْ يَعْرُونَ الْعَذَابَ أَنَّهُمْ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 لا تسكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحش علمون واذا كيد لهم تتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما لقينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثطى لنفصام لها فمن يكفر بالطاغوت كون غوث ورؤ من بالله فقد استمسك بالعره العرقا لا انفصام لها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعره العرقا لا لها فمن يكفر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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخدقه الشيطان من المس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 الله ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فيها خالدون يمحق الله الجب ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفر الأذيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وفا كل نفس ما كسبت وهم لا نظلمون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَاَنْتَ تَبْدُو مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم الغضب شديد والله عزيز ذو تقام والله عزيز ذو تقام والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبي أكون بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج أمه مطهرة وإطوال من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 شهد الله أنه لا إله إلا هو وَالْبَلَّغَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمَ بِالْقِسْطِ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ بسم الله الرحمن الرحيم قل لله اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء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 تارو تولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب قل لله ثم مالك الملك تأتي الملك ما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 بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله لمَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوَعَ وَكَرْهَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلُّمْ خَيْرٌ أَمْمَةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُونَ بِالْمَعْرُو وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذا وَإِيَّا يُقَاتِلُكُمُ يُوَلُّكُمُ الْأَدَبَ عَلَىٰ ثُمَّ لَا يَصُونُ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُدْلَلَةً أَيْنَمَا ذُقِفُوا إلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَعْضُهُمْ الله وغربت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاغمين الويض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ان وسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا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 من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخرف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق والسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 كما تدخلنا رفقاً أخذتَهُ ومال الضالين من أوصى ربنا إننا سمعنا منادي نادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا رب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 الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي الله وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهاو ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر وَتَقْلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ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 سَادَ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استرى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن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 كيف يفترون على الله الكذب اوجر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذي لا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبي. عصيب من الملك فإذا لَنَتُنَاسَنَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا الملك عظيم، فمنهم من آمن به ومنهم من صدق، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُشْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُشْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَغْجَتْ جُلُودُهُمْ بَتَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَرَهَا لِيَدْوُقُوا الْعَمْ الله كان عزيزا حكما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلحناه سوف نصلحناه كلما نغش الجلود من بدلاهم جلودا غيرها ليذوق العذاب كلما نغجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الألهاء خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا وظليلا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 فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسم الله ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد غلَّ غلالا بعيداً، إن يدعون من دونه إلا إلى سوء وإيذاء. أخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولظللنهم ولأمن ينهم ولأمورنهم فلا يبتكن آذان الأعناق ولأمورنهم فلا يغيب خلق الله وَمِن ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فسرانا مبينا يعدهم ويمني من وما يعدونه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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهى وقالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا بسم الله الرحمن الرحيم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَضَى اللَّهُ بِهِمْ وَلَن نَّفْعَلَ لَهُمْ إِلَّا الْبَعِيدَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ الْغَضَبِ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 يوم وروح من، فأمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثا إلتهو خي علته، إنما الله يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكفى المسيح أن يكون عبدا لله على الملائكة المقربون نأي استنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فإن الذين امنوا وعملوا صالحات فنوففهم أجورهم ويزيدون من فضلي، وأما الذين استكفو واستفوا فيعذبهم عذابا أليما، فيعذبهم عذابا أليمه ولا يجدون لهم من دو. الله وليه على نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين كَيْ نُفَسِّنَ وَنُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَأَدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ قَدْ جاء ورسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله دور وكتاب مبين قد جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع لضوانه سبل السلام ونخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليهما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 يَوْمَ نَفِير وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمُثَوَرَاةَ فِيهَا بُدُونٌ وَنُحْكُمُ بِهَا النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحباء بمن استحفظ من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء أفنا تخشون فلا تستهينوا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الكافرون وكثر لا عدين في من بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن في قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنف أَلَى اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا وَلَى آسَارِهِمْ بِعِيسَ بَنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولا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 من الحق لكله جعلنا منكم شريعته ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولا في بل وكم في ما آتاك فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فيُنَبِّئُكم بما كنتم فيه تختلفون، وَأَرِحْقُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَحْدَهُ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 افحكم الجاهلية يبغون افحكم الجاهلية يبغون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي و إنه من يشرك بالله فقد حرر الله عليه الجنة ومؤهنه. إنه من يشرك بالله فقد حرر الله عليه الجنة ومؤهنه. وَمَأْوَاهُمْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ ثَلاَثًا وَمَا ما سال الذين كفعوا منهم عذاب أليم، أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرون، أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرون، والله غفور رحيم.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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا نؤفكون قل أتابدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السبيع العليم